فلنسألن الذين أرسل إليهم الْمُرْسَلِينَ المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق أمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا ينظمون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 قال إنك من المضيع قال فبما أوضتني لا لهم صراطك المستقيم قم لا اذن ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لاملان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 فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة وقال ما عن هذه لا جرت إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسماهما إني لكما لمن ناصئد، فدلهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بذف لهما سوآتهما وطفقا يحصفان عليهما من ورق الْجَنَّةِ وَلَا ربهما رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْفِلْكُمَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَذُوهُمْ مُّبِينٌ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 ذلك من آيات الله لعدهم يذكرون يا بني آذم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما عرم ربي الفوائش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم ولكل أمة أجد فإذا جاء اجلهم لا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم انما يَننكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى واظح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب نارهم فيها خالدون فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب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 وادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها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 حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نرز المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نرز الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها هؤلئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل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 ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحابا ناد قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم ألا الله على الظالمين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 وَنَاذَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَرْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَا الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ يدخلوا الْجَنَّةَ لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أَصْحَابُ النار أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أن أفيضوا علينا من الماء أو مما ردقتم الله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 النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية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 أَوَعَجِبْتُمْ عجبتم أن جَاءَكُمْ جاءكم مِّن من ربكم على رجل منكم وَلِتَتَّقُوا ولتتقوا ولا فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عميم والى عاد اخاهم هودا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 منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بصطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.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 أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان أنتظروا إني ما كم من المنتظرين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 ولا تمسوها بسوء ان فياخذكم عذاب الئذ قروا اذ جعلكم قلدفا بعد وبواكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بنوتا اذكروا آلاء الله ولا تعتوا في الارض مفسدين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 قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون عقروا الناقة وعثوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخلتهم الرجفة فأصبعوا في دارهم جاثمين أتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصعين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 بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون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 وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ منكم امنوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا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 قال أو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عذنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا واسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا و تحبيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتح. وقال الملاء الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون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 نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان سيئة الحسنه حتى فوا وقالوا قدما الساء انا الضراء والسراء فاخذناهم بغته فاخذنا بغته وهم لا يشعرون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 ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون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 امنت بايه فات بها ان كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لسائر عليم تريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سائر عليم وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّفِينَ قَالُوا يَا موسى إِمَّا أَنْفِينَ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 لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستعيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله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 بك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن مره ألا إنما طائرهم إن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 ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك فإن كشفت أن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرِّزْقَ إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين واورثنا القوم الذين كانوا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 قال رب أبني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني 119. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا مُوسَى موسى صعقا فلما أَفَاقَ فلما سُبْحَانَكَ قال سبحانك تبت إليك وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ المؤمنين مُوسَى وقفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواء من كل شيء موعرة وتفعيل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 وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بِأَنَّهُمْ كذبوا بِآيَاتِنَا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبقت أحمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم حجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين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 وكذلك نرزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولمّا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا للقيادة فلما أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا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 يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولا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 وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطْطَعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ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 وَإِذْ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها عيث شئتم وقولوا حِطَّةٌ وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّكُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السَّيْرِ سوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين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 وقطعناهم في الْأَرْضِ أُمَمًا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه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 وَالَّذِينَ يمسكون بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ فَاِذْنَتْ قَنَى الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ قُلُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِرِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَةً مِنْ بَعْدِهِمْ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 فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا أقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا من الْجِنِّ والانس لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا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 وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستجرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةِ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ ينظروا فِي مَلَكُوتِ السَّيْرِ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 ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يدليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك عفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن ان اكثر الناس لا يعلمون قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله وَلَوْ كنت أَهْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتُ لَكَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 فتعالى الله عما يشركون أَيُشْرِكُونَ ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون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 أم لهم آذان يسمعون بها قل اذعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنغرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين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 وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذي العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله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 هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأصِدُ لعلكم ترحمون. واهكر ربك في نفسك تضروا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إِنَّ الذين عند ربك لا يستطيعون تكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون